وكثى بالله وكيلا ما دعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْقُوراً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 فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذا غت الأبصار وإذ ذا غت الأبصار وذلعت القلوب الحنجرة ظنون بالله الظنون هنالك بيت المؤمنون وزلزال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا وَإِذْ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.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 ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 116. وليا ولا نصيرا 117. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا 118. ولا يأتون البأس إلا قليلا 119. عليكم 119. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تجور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلطوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحرط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لن يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكنا قاتلوا إلا قليلا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 وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا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 فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في ضيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 والذاكرين الله كثيره والذكرات أعد الله لهم نغفرته وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار أي يكون لهم الخيرة من أمرهم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 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها عطرا زوجا كهلك إلا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهم وطرا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 117. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما 118. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 119. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاغم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمدعوهن وسرحهن سراحا جميلة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك مما فأَلَّا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَنَرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَنَاعِزِلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ إِنَّ كُلَّهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيه منكم والله لا يستحيي من الحق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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا, ولا نسائهن ولا ما بلكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانه واثما مبينا يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلون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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْيَنَّ أَيَّ يَحْمِلْنَهَا فَأَبْيَنَّ أَيَّ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمْلَهَا الْإِنْسَانُ إِن